بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما دوادون لواقع فإذا نحن وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَأَيُّوبَ يَوْمَئِذٍ مُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر مغلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 كَذَّبُوا إِذَا أُنْطِقُوا إِلَى ظِلٍّ مِنْ ثَلَاثِ شِعَبٍ لَا ظَلِيلَ وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَيْلٌ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 في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قِيلَ لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده